مصطفى والالي مع صاحبه الزهري وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص الحبري من تلا على عاصم وهو المكنا ابو بكر ففي البادي بالأجزاء ليس مخيارا لبسمالات بل للتبرك مستقر ومتاصلا والسطوما فاصل قصرا ولا ساكتا قبل الهمز من طرق القصر وما مادة للتعظيم منها ولم يجئ بها واجه تكبير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 مرقادنا كذاله عوجا لا ساكت في الأربع الغري وعنه سقوط المد في عين وارد وتفخيم مورا فرق لدى آيات البحر وآتاني نمل فاحذف الياء واقفا كذالآل فحذف من سلاس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 وفي باستا تنسين كذا يا بسوط البكر وفتحوا لدى ضعف عن الفيل واريد وبالعكس عن زرعان والكل عن عمري وأهدي صلاتي في الختام مسلما على خاتم الرسل الهدات إلى البر وألين وصحب كلما قال قائل لك الحمد يا مولاي في السر والجهر قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.